وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله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 وَلَقَدْ ضَرَبَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاشْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِلُونَ